ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا أكلهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم سُلِّرَ رَبِّ عَالَمِينَ كَلَّا إِنَّكَ تَأَبَّى الْفُجَّارَ لَفِي سِجْنٍ وَمَا أَدَّى رَأْكَ مَا كِتَابٌ مَرْقُومٌ رين يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أديم إذا تتنا عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ إلا محجوبون. كنا إنهم مع ربهم يومئذ إلا محجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتابا أبرار نفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوب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 وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجروا من تسليم عيني يشرب بها المقربون وإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ألا وإذا رأوهم قانوا إن هؤلاء وَاِنَّ اللهَ نُزِّلَ وَمَا ها أَرْسَلُوا عَلَيْهِم حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى ثوب الكفار ما كانوا يفعلون